لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 <Sessizlik> Şehid Allah annu la ilahe illahu ve al-malaikat ve alul-ilmiquaim bil-qisq. La ilahe hakim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 نَبِذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ <سؤال> يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ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 قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن بِيَدِكَ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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية قيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد حصورا بيم من الصالحين.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 بَأَيْلْغَيْبِنُحِيهِ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ iz. Çaldı. Malaikat, ya Meryem, inna Allahı, yebşrriki, bkelmeten, min husmuhu, Meseh, Üse, bedu Meryem, vajihel, fi. Dünya, ve. Alaikat, ve.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 Aman bil ve şehad bi a na müslim. Rabbana aman وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 أَمَنَحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ من العلم فقل تعال ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي الفن جعل لعلت الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنت والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاج جئتم فيما لكم به علم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 طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لما تكثرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكثروا آخره لعلهم يرجعون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 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَلَا يُنظَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 لا على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِن kum ummatun yad'una ila al-khayri wa yamuruna bil-ma'rufi wa yanhauna anil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 وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ غُرِبَتْ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 ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله أنا وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات فأولئك من الصالحين Vma yafgalu min khairin falay ikfaro. bil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 قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا نضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون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 Ta, ıza fshil tım fil amrı ve açay tım mın bagdıma arakım ma tuhibud ve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 Sümmə anzal alaykon m-badil ghami amanet engasiyo şaifa tamin kum şaifa, qad ahmmet hum anfusum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 Kötül tüm fi sabilillahi, ömütümle mafıra tüm min Allah ve rıhmetun, خير مما يجمعون. Ve ömütüm, kötül tüm, Allah فبِما رحمةٍ من اللهِ لنت لهم ولو كنتَ فظًّا غليظَ القلبِ لنفذوا من حولِ فعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكل على الله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 فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما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 Vamal hayatı dünyaya, illa mtağır gürür. Latablanın فَسَيُنْكَمُونَ وَلَنْ تَسْمَعَ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ تَنَبَّزُوهُ وَرَاءَ الظُّهُورِهِمْ وَأَشْتَرَبَ بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض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 ربنا انك من تدخل فقد وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا منادي فآمَنَّا رَبَّنَا سَنَا عَلَى وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُ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 وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَّا عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ارابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون